Bye. I'm جواك نستكبر تحقا وان سلامي وكلمة قا ولقاك جنبي قلبي بسلامك دايما تملا جواك نستكبر تحقا وان I mm -hmm. mm -hmm. حنين انا وديع قالو في الندى سريع بس انا قلبي يا حنين وديع قالو في الندى سريع بس انا قلبي يا روماني، رماني انك عندي اغلى شفيع انا قلبي يا بطل وسبقني